أكفاركم خير من أولئكم أم لكم في الزغر أم يقولون نحن جميع منتصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ظلال وسُعُر يوم يُسْحَبُونَ في النار على وجوههم ذوق مسَّ ثقر يوم يُسْحَبُونَ في النار على وجوههم ذوق مسَّ ثقر كل شيء خلقناه بقدر